بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجاهدونك في زوجة وتشتغي إلى الله والله يسمع تحوركم وإن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من النساء نسائهم ما هن أمات من أمات من الله ولدنهم فإنهم يقولون منكرموا قولوا من قول زورا وإن الله لعفو وغفور والذين يظهرون من النساء دم صنعوا يعوذون لما قالوا فتعلموا أخواتهم وإذا أخوات ما أخوات استأذلكم تعزون به والله ما تعملون خبير والله لم ينفصي امر شغله المستعين قومه مساء والله لم يستطيعوا في 63 مسكينا انزال بيت ورسوله كان حول والله وان كان في عذاب عليهم ان الذين عادوا الله ورسوله كلكم الذين قبلهم وقد انزلنا عليهم آيات يا دمين يا الله جميع الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماد وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إنه رابع ولا خمسة إلا وسادس وليادنا من ذلك ولا أكثر إلا ما كان سمعهم وما أولئهم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى إلى الذين أنهو عن نجوة سم يعودون لما نهو عنه يتناجعون بالعسوة وزارما الله في الله لو لا يعذبنا الله ما يقول <تصفيق> حسنه جهنم يصله منها فميس المصير يا جهنم من يتناجيتهم فلا تتناجوا من اسمهم جهنم ما يستروا اسمهم وتعجبوا واتقوا واتقوا الله الذي إلهي تحشرون الذي عامل اسم الظهر وإنشاء إلا يقيمكم تفسحوا في المجارس ففسحوا يفسحوا من أعوكم يقيم شرفا مشروح يرفع لهم الذين أمنوا منكم والذين أتلعوا لمدرجات والله بما تمنوا خبير يا أيها الينا أممون مننا جيتم وقصروا لقدموا في يدينا جواكم صداقتهم لم تجدوا فإن الله وفوه الرحيم أن تقدموا في يدينا جواكم صيقاتهم فدلم تفعلوا تأو الله الله والله خبيروا بما لم ترين الذين تولقوا من رضي الله عليهم يوم يكون من الملاحين يفعلون يعلمون أعد الله رمع عذابا شديدا إنه سأما كان يعملهم اتخذوا إباك ونهدوا الصدمة سبينا فهم عذاب مهم لن تغني عنهم أهوار ولا ولا الله شعوناك صحرنا لهم في أخاذهم يومي رسول الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له فيحلفون كما يحلفون له كما أحرفون لكم ويحسبون النواهش على أنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطاء فانسع ذكر الله عليك حزب الشيطاء لأنه حزب الشيطاء الخاصر إن الذين حيات الله رسوله في فأذلين كاتب الله لأبنى أنه رسول الله أعطمنا أعزنا القولين من الله ومن أخباتهم حياتهم حياتهم أبناءهم وعشرتهم ولا يغنم قومي ما يلمروح منه ولا يخروم ويوجد خيرهم جمع من تحت الرخاوي فيها رضي الله عنه رضوا عنه ولا يحسب الله انا حزب الله ومفرحون